الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من مشاء إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلَّهَ دِينًا ونوحًا هَدِينَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ لَاوُدَ وسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحْيَى وعِيسَى و إِلْلَّا سَكُلٌ الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوقا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هل الله يهدي به من يشاء ولو أشرطنا حبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتينا الكتاب والحكمة والنبوة فإيه يكفوا بها أولئك فقد وكرنا بها فقد وكرنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدوا الله فبهداهم قتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين